حديثنا اليوم عن اليوم حول ما وائفا من, من الافات التي اهلكت اهلك امم قل يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حديثنا اليوم حول مرض وآف من الآفات التي أهلكت الأمم السابقة وجاء القرآن العظيم وحذَّرنا أن نقع في هذا المرض فيهلكنا كما أهلك من قبلنا ولذلك الذي يفتش في القرآن يجد آيات كثيرة في صورة يوسف في صورة محمد في صورة غافر في صورة فاطر آية بتتكرر في القرآن أَفَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كيف كان عَاقِبَةُ الذين من قبلهم. يعني إيه الآية دي اللي بتذكرر في القرآن كثيرا يعني يا أمة النبي أنتم آخر الأمم خُدُوا بَلْكُمْ وخُدْ عِظَةٍ مِمَّنْ سَبَقَكُمْ مِنَ الْأُمَمْ فالقرآن جاء وبيّن أن هذا المرض أهلك من كان قبلنا إيه هو المرض دي هو الغلو خدوا بالكم هنذكر الآيات اللي دلت على هذا المرض وأهلكت من كان قبلنا من الأمم عشان ناخد بالنا ولا نقع فيه إيه هو الغلو الغلو في اللغة مجاوزة الحد وفي الشرع تعدي ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إحنا مين علمنا نعبد ربنا إزاي إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو اللي علمنا إزاي نعبد ربنا مظبوط فانت لو شتيت أفرطت أو فرطت يعني زودت أو نقصت في العبادة فهذا يعتبر غلو برضو عايزين نفهم الموضوع أكتر من كده إحنا لما نذكر الآيات في القرآن اللي بتبين الغلو هنعرف طيب نذكر الأمم السابقة كما بينا القرآن في صورة النساء يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم لعداً لحنا النصارى أم قبلنا غالوا في, إيه؟ في السيد المسيح غلوا يعني إيه؟ قال لك الجن أو الشيطان مش عايز الإنسان يخش الجن أبداً فيدان وراب المرصاد يشوفه هو بيحب إيه؟ فيخش له من إيه؟ من المكان اللي هو بيحب في هذا الشيء زي إيه؟ النصارى أرادوا أن يغلوا في حبهم للمسيح عليه السلام فقالوا إيه؟ قالوا إن المسيح ابن الله طائفة هم بيحبوا المسيح ومن حبهم المفرد الزائد ما احنا قلنا في اللغه ايه وفي الشرع ايه هو الغلو مجاوزة وتعدي ما امر به النبي قال لك الشيطان يجي في نفس ابن ادم ويشمها لانه يجري ابن, ابن ابن ادم ايه مجرى الدم فيشم النفسية بتاع ابن ادم يرى فيها اقداما او تراجعا يعني ايه يعني يبص للإنسان دي أو الإنسانة اللجة فيها حب للدين جم يروح يخليها إيه؟ تمدح وتغالي في الدين وتفتكر نفسها أنها بتعمل خير واللجة في النفسية بتاع الإنسان او الإنسانة تراجعاً وبعداً عن الدين يعني كره للدين مش حب الدين جوي جو يعني فيخليه يعمل إيه؟ يخليه يفرط يعني يقصر يعني يترك الصلوات وتبع الشهوات يبقى طائفة من النصارى غالوا في حبهم للنبي هم فاكرين نفسهم بيعملوا ايه خير دسم غلو اطلع في نفوسهم الشيطان فوجد النفاء حبا للدين فخلهم غالوا في حبهم للمسيح الغلو دي خلهم كفروا بالله جل وعلا اجرى القرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ايه عسى بن ماريك طائفة من النصارى قالوا لا دا المسيح ابن مريم هو الله وقال لي أحد الناس وكان إيه بوظيفة مدير معي في العمل مدير كبير قال لي قلت له من الذي خلق السماوات والأرض قال الله أنا عارف أنه هو يخفض الظه مين عيسى قلت له لا من الذي خلق السماوات والأرض عيسى أم الله الذي خلق عيسى قال الله له عيسى قال هل صراحة هي هذه عقيدتهم فيبقى دول عمل حبهم في النبي عيسى عليه السلام غالوا الشيطان خلهم غالوا وافرتوا فبذلك كفروا يبقى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح إيه؟ عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة شف التهديد اللي جاي انتهوا خيرا لكم تهديد يبقى كذا كفروا النصارى بس هم فاكرين أنهم كفروا ده هم فاكرين أنهم بيحبوا السيد المسيح قس هذا الأمر على أمتنا أمة النبي محمد الشيطان نظر في أمة النبي محمد وشم نفس البشر فيها إلا عندهم حب للدين خلهم إغالوا ذي جماعة الصوفية غالوا في هذا الدين وغالوا في حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم فوقعوا فيما وقعت فيه الأمم السابقة من الغلوم ولذلك دخلت أحد المساجد في صلاة الظهر في الشرابية فوجدت واحد بيدا وبعد الأدان أخر الأدان زي ما تعلمنا الأدان خمسة عشرة كلمة بالله أكبر وتنتهي بلا إله إلا الله ثم بعد ذلك حديث النبي واللي يسمع من الأمة التكبير الأذان بعدما ينتهي المؤذن يقول كل واحد في سره إيه اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كل واحد في سره إنما تخلطها بأذان ضمن الأذان بكلام مرتفع في الميكروفون الناس تفرج إزاي آخرة الأذان إيه لا إله إلا الله فجد بكده كده بلغة جميلة وابتسامة جميلة وموعظة حسنة بفضل الله قلت له يا سلام سطح في الأزين جميل بس لو أنت بعد لا إله إلا الله قفلت سمعت الميكرافون وصلت على النبي في نفسك طلع فيه زي البرك وكأنني بهدم الدين قل بحب النبي غضب عنك لا حول ولا قوة هو ده الغلو. الغلو زاد في الشرع وزاد في الدين ما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمحتموا المؤذن فقلوا مثلما يقول. يقول ثم صلوا عليه الكلام للناس كلها يبقى لكم في المسجد وفي الشارع صلوا على النبي ششر على بعضهم كلهم كل واحد في سره واخر الأذل لا إله إلا الله عرفت أنه جاهل والشيطان ضحك عليه ما قبلش الموعزة تركته يبقى إيه يبقى الشيطان عملي مع فئة من الناس اللي هم الصوفية وحدس ولا حرج لقى عندهم حب للنبي فخلهم يغالوا في هذا الأمر ويجع زي ما وجعت النصارى طيب واللي لقى عنده بعد وكره للدين خلاه يترك الصلاة ويتبع الشهوات ما هو لقى عنده كوره فما يجد حك عن الشيطان يخسره من باب اللي هو بيحبه خلاه ترك الصلاة ويتبع الشهوات يبقى الإنسان منا بين أمرين دسم الغلو والإفراط والتفريط طيب والجماعة اللي هو وجد عنده عدم حب للدين خلهم يعملوا إيه يدعوا ذلك تحت المدنية والحضارة زي إنس الدغيدي أنا آسف اللي بذكر اسمها في بيوت الله جل وعلا عمنا لها شن ورن النهاردة على النجت وفي الجرائد في كل مكان وهاتج جنن من هي إنس دي؟ كواسي دي من تشعر فينها أفلامها الفاضحة العري والفجور وحدس ولا حرج أول ملاجت القرى في ملعب أهل الصلاح في مصر قالت والله لن يهدأ لي بال حتى أدافع على إن الشريعة والدولة ما تجحش في دمين المتدينين إيه لجماعة العزين الشريعة دون عايزة إيه ستة عايزة الفجور وراحة مسكة إيه كمان راحة مسكة إنسانة كانت إعلامية برضو ممثلة قبل ذلك وتابت وارتلس الحجاب فقالت عنها كلاماً ظاهر على النجلة في الأيام دي بتقول ايه؟ بتقول وفنانة الفلانية لا هذكر بقى أسماء فنانين باجا في المسجد باجا وكلام زي كده لا قالت ذكرتها بالاسم هي تابت ورجعت إلى الله وارتبت الحجاب من فترة وتتكلم في الدين بفضل الله قالت وهذه فلانة الفلانية التي ترتدي القناع على وجهها ارفعي هذا القناع بتتريج عليها ارفع ما هذا الشيطان نظر ايه؟ نظر وشم نفسها فوجدت في كره للدين خلها ايه؟ غالت في كرهها للدين وفكر نفسها بتعمل ايه صح يبقى فئة لهم الصوفية غالوا تحت المات وفيها اخر ايه؟ غالت وفرطت وأفرطت وتركت الصلوات واتبعت الشهوات فتقول ايه؟ فلانة الفلانية انا بدعوها وقل لها ارفاعي من على وجهك هذا ايه؟ البردع او النقاب انت كنت في يوم من الأيام ضبطوك في ملها ليلي كذا انت جاي النهاردة وابتت ديني عمنانا الدين اني لأحب الدين الظاهري يعني ما ناهى بكر الحجاب يعني الدين في القلب والله القلب مليان حقد وغير للإسلام ولو كان القلب فيه حب للإسلام لظهر عليك وارتديت الحجاب لأنه أمر الله جل وعلا والشيخ لسه نصلي بيها وليضربن بخمرهن على جيوبهن اللي هو الحجاب تروح فين يا إناس من الكلام ده دفاع رطط وأفرطط الشيطان شم في نفسية الكره للدين فخلاها طلع الحقد اللي جوه من قلبها طيب قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم كلام ليه الكلام في القرآن أوعى تجعوا في الواجعة في الأمم السابقة في الغلو يبقى الجماعة الصفية النهاردة تجي تقول لهم ايه النبي نفسه كما ثبت في الصحيح يعني حديث صحية قال ايه صلى الله عليه وسلم لا تطروني لا تطروني يعني لا تمدحوني النبي قال كده كما مدحت النصارى عيسى بن مريم إنما انا عبد الله ورسوله الله أكبر يا خي النبي قال كده تيجي انت تمدح النبي بكلام وتلسق بصفات لا تنبغي إلا لله لا ينطبق عليك كده الكفر بلغة النصارى وكما حدث للنصارى يبقى رب العز يحذرنا في القرآن يا أهل الكتاب لا تقلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق الحق إيه؟ اللي هو النبي ورهنه نمدح النبي ازاي وبعدين ده اخدوا بالكم النبي على السلام وصف احسوا في وجه المدحين الطراب يعني ممكن تمدح واحد في صفات طيبة فيه تخلي يفتن ويتكبر فأمتنا مفاش مات الجماعة الصوفية برضو خرجوا وشتوا عن الموضوع وقعوا في مواقع في النصارى وضحك عليهم إبليس يجل القبور والأضرحة ويعبدوها من دون الله جل وعلا يا أخواننا النبي قال كلام رهيب قال الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد لعنوا مع كان كده تبدأ أنتم اتخذتواش من قبور الأنبياء ده من قبور الأولياء ان كانوا أولياء والولاية الصلاح يعلموا الله جل وعلا ليه ده النبي لعن اللي عمل كده إحنا بالحب الأولياء أنت بتكرهوا الأولياء ويعمل لك كده شوفوا الجهل شوفوا الشيطان ضحك عنه من حد إيه؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد وفي رواية من قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد طيب واللي بيتعمل في الحسين النهاردة تقدر تتكلم أنت بتكره أول البيت هيقول لكم ممكن ينقضع لكم موتك ممكن يموتك ويحس نفسه أنه قتل أبو جاه خدوا بالكم من الجهل اللي عنده والعاذ بالله هو الآية هنا هو القرآن ربنا قاليه ما فرطنا في الكتاب من شيء صورة المائدة ذكرت الغلو وصورة النساء ذكرت الغلو حتى لا نقع فيه مثل ما وقعت فيه الأمم السابقة يبقى الغلو ده مرض إيه مرض خطير أهلك من كان قبلنا من الأمم فأم فالقرآن جو حذرنا منه أن نقع فيه الإفراط والتفريط يبقى الشيطان هو اللي هي التوجه بتاعت أنت بتحب الدين تبقى امدح في الأولياء وفي النبي عشان وجعك في الشرك والكفر اللاجة نفسك فيها ايه كره للدين زي ناس الدغيطة ربنا عفيد يخليها تعمل ايه تترك الصلوات وتتبع الشهوات وتترجع النقاب وتترجع المتدينين واني هبف عشان خطر المتدينين ما متكوش الحكم في مصر ولو اخر خطر في نفسي ايوة يبقى فئة افراطط وفئة فراطط هو ده ايه الغلو يبقى تاخدوا بالكم منين من الغلو لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله وكما قال في رواية أخرى إني ابن مرأة كذ القدير يعني أنتم حدش إيه يدين حجم أكثر من حجمي ولذلك إخوانا إيه القرآن بيّن رب العزة قال كلما للنبي صلى الله عليه وسلم لأمة النبي ولو تقول علينا بعض الأقاويل فصلت الحق الكلام دي لأخذنا لا منه باليمين يعني النبي لو زود في الشرع ربنا ما مرج بشيء وزود أو نجس وخان الأمة ونجس كلمة ربنا بيقول لأخذنا لا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين إلو عرج هنا لو اتقطع في الرقبة ما صاحبه فما منكم من أحد عنه حاجزين محدد شنزر يحيش عذاب عن محمد الله أكبر شوف تسمع العقيدة الصافية الخالصة لله جل وعلا فإياكم والغلو فإنه أهلك من كان قبلكم من الأمم فلا تغالوا وتمدعوا كما مدحت الصوفية الصالحين وأصحاب القبور وعبد القبور من دون الله جل وعلا ولا تكونوا كالذين أفرطوا وتركوا الصلوات واتبعوا الشهوات فأنت أمة وسطية أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا قدمت هذه المادة من موقع المتجول القرآن المتجول.com